وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لقاءنا لَّنَا أَمَّا علينا لَا أُنْزِلَ عَلَيْهِمْ ربنا لقد استكبروا في رَبِّنَا لَقَدِ فِي يوم وَعَتَوْا عُتُوًّا كبيرا يَوْمَ يرون الملائكة ك تلا لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجراً محجوراً وقد إلى ما عمرو من عمل فجعلناه, فجعلناه هبا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا خير مستقر وأحسن مقيلا ويوم تشتق السماء بالغمام، ونزل الملائكة تنزيلا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 يا ويلتا ليتنينا أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا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 وقال الذين كفروا لولا نزل عليهم القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك كذلك لنثبت به, فؤادك كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا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 أخاه هارون وزيرا فقل نذهبا الى القوم الذين كذبوا باياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل اغرقناهم أغرقناهم وجعلناهم من الناس آية واعتذنا للظالمين عذابا أليما وعادموا وثمود وأصحاب الرس وقرون بين ذلك كثيرا وكلنا ضربنا له الأنثى وكل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 الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب وسوف يعلمون حين يرون من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا الأنعام بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظن ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا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 نحي به بلدة ميتا ونسقيه من خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا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 فاتخذ الى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما، الذي خلق السماوات وما بينهما في ستة أيام، ثم استوى على العرش الرحمن، الرحمن فاسأل به خَبِيرًا وَإِذَا قِيلَ قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا ومن الرحمن الحمد. أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وعدك حق ولقاؤك حق والساعة حق والنبيون حق والجنة حق والنار حق انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت سبحانك ان كنا من الظالمين وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين إلهنا تمنورك فهديت فلك الحمد واعظم حلمك فغفرت فلك الحمد ربنا وجهك اعظم الوجوه وجاهك اعظم الجاه وعطيتك افضل العطايا واهناها تطاع فتشكر وتعصى فتغفر وتجيب المضطر وتكشف الضر وتشفي السقيم وتغفر الذنب العظيم وتقبل التوبة ولا يجزي بآلائك أحد ولا يبلغ مدحتك قول قائل اقرب شهيد وأدنى حفيظ حلت دون النفوس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 والأمر ما قضيت والخلق خلقك والعبيد عبيدك وأنت الله, وأنت الله الرؤوف الرحيم نسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك اللهم اجعلنا جميعا من المقبولين ونجنا من النار يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقاك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا من لا تراه في الدنيا العيون ولا تحيط به الظنون ولا تشتبه عليه الأصوات ولا تختلف عليه اللغات ولا يتبرم من إلحاح ذوي الحاجات اجعل اللهم مآلنا إلى الجنات ونعننا بما فيها من الكرامات ونجنا من النار وما فيها من اللفحات إلهنا هنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت اللهم يا ربنا نسألك أن تعتق رقابنا من النار اللهم يا ربنا نسالك ان تعتق رقابنا من النار اللهم انا خلق من خلقك اللهم وقفنا ببابك وانخنا مطايانا ببابك جئناك تائبين فقبلنا تائبين فاقبلنا جئناك مستغفرين فاغفر لنا إلهنا إنك تنزل في هذه اللحظات إنك تنزل في هذه اللحظات فتقول هل استغفر فأغفر له، هل من سائِن فأعطيه سؤله إلى وسيدنا. اللهم يا ربنا ويا سيد المنكسرين اللهم اجبر كسرنا وفرج همنا وفر ونفس كربنا وقض ديوننا واشف مرضانا وعاف مبتلانا وعاف مبتلانا وارحميتنا اللهم يا ربنا كم من حبيب لنا واسدناه التراب ففارقناه فلا لقاء إلى يوم الحساب اللهم إنه أمسى في قبره وحيدا اللهم أبدله دارا خيرا من داره أبدله بالحبيب حبيبا واملأ قبره مسكا وطيبا وجمعنا بهم في جناتك جنات كجنات النعيم على سرر متقابلين لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لبوب اللهم وارحمنا إذا صدنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا اللهم آنس وحشتنا في القبور و وإنا يوم الفزع والنشور يا عزيز يا غفور اللهم يا ربنا ويا سيدنا اللهم ووفق النساء المسلمات واجعلهن هاديات مهديات بالصحابيات مقتديات وبالنبي صلى الله عليه وسلم متبعات إلهنا اللهم احفظ شبابنا وشباب المسلمين اللهم وقهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا ذا الجلال والإكرام إلهنا لا تخرجنا من بيتك هذا إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا اللهم يا ربنا لا تخرجنا من بيتك هذا إلا وقد أعطيت كل واحد منا سؤله ومراده يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا ربنا وأعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الدين، اللهم من أراد بلادنا وأمننا وديننا بسوء. اللهم فأشغله في نفسه اللهم أشغله في نفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره دمارا عليه اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى اللهم وفقه وولي عهده لما تحب وترضى وخذ بنواصيهم للبر والتقوى اللهم هيئ لهم البطانه الصالحة التي تعينهم على الخير وتدلهم عليه اللهم يا ربنا كن مع اخواننا المرابطين على حدود بلادنا اللهم كن معهم ولا تكن عليهم اللهم سدد رميهم اللهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم يا ربنا وفرج همومهم واشف مريضهم اللهم وردهم إلى أهليهم سالمين غانمين اللهم يا ربنا اللهم اجعل بلادنا هذه وبلاد المسلمين آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان اللهم يا ربنا جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم يا ربنا جنبنا الفواحش والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن هذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إلهنا وسيدنا هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان وأنت المستعان ولا حول ولا قوة لنا إلا بك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصل هنا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه باحسان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 وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد وَلَكِنَّ عَذَابَ الله شَدِيدٌ ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويت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 ان كنتم في ريب من البعث فاننا خلقناكم فانا خلقناكم من تراب ثم من نطفه ثم من, نطفة ثم من علقه ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا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 وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور